Book two Deset Včera, dnes, zítra Ams, اليوم, ghadan Ams, اليوم, غدا. Včera byla sobota Ams, kána أمس كان السبت. في أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. كان فيلم بالزايماوي. كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقاً. دنيسيا اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. دنس اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. زوستنودوما. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. زيترا يبونجاري. غدا الاثنين. غدا الاثنين زيترا زاسي براسوي غدا سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا براسوي في كنسلعج أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب كدو يتو من هذا Manhata. To je Petr. Have the Peter. Have the Peter. Petr jest student. Peter Taleb. Peter Talib. Kdo je to? Manhavi. Menhadih. To je Marta. هذه مارتا هذه مارتا مارتا هي سكرتارسكا مارتا سكرتيرة مارتا سكرتيرة بيتر و مارتا ساو فرياتيليه بيتر و مارتا اصدقاء Petr je Martin přítel. Peter, u Marta. Peter, sadík Marta. Marta je Petrova přítelkyně. Marta sadíkatu Peter. Marta sadíkat Peter. Prosím, navštivte www.b ook2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.